بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الله صلى وصلى مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بنا آيات التبان إيات التضبع سورة التطوف إلى آخر السورة درسقي يوم مال ويجدعون اللغة توري إلى النار جهنم جهنم نار تدعونك توري يقال الله هذه النار هو النار الذي كنتم على هذا النار في هذا النار تكذبونك والبهنية فصحر هذا هذا هو مزحر بهذا هذا هو مزحر بهذا مزحر بهذا أما أنتم إذن الله تفسرون مباركتان مياه إذن الله أقلق فصبروا أتكاستاؤوا أو لا تصبروا أماها سابرنا سواء عليكم إذن الله أعلم إنما تتجونه وحاليه كو أبال مرين ما شيء كنتم تعملون العمل فليسين عذابك كوه كل كو سبب عمل كني أدون جد مركات شوكتين مؤمنين تين ندور إن المتقيين قوة متقيين تؤلئ عاب الله ذكبه في جناتي جنوي بيكون غنيين ما أنت يا والنعيم النعمة فربنا لا كوي كرين فاكين وحي كره حي بما أعطاهم وحسي ربهم رب جود ووقعهم بكيلاليين ربهم رب جود على بل عذاب يقال لهم حالوا دي خلو عنا واشرق عبا وحلوا حداه انت حنين حالوا معانيه بسبب ما شي سبب دي خلو عنا وعبا كنتما انت تعملوا كون عمر فالقاعده الدنيا تبينين شيء متكئين حاله قد دنجيغا على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 way ku raaxaysanay wixii Alla siiyay adabkiin wekan nabad galeen oo taa ku dhaydu waa nimo kale markay raaxaysanayaan waxay ogihiin cadaab dambaynoona oo haadin iyo ogihiin kaasa waxaa la dhif waxa la waxa aragtadan waana amalkiini fi ilaayid idinku ee Alla idin ka aqbalay weey idina waafajiyee sariiraysida ugu dangiiga sida ruuxa raaxaysanaya saasi ugu dangiiga sariiraha soo isafayino midba mid bay dhalaal ku haysa gabdh nooca sanaa waa loo guurino indha waweyn oo qurux badan gabdhii bani aadamka ay ujeennaha ayu soo yeelay nin koodi haday jannada wada galaan nin koodi wuu isoo imaanaya sida ninkuba hadii gabadhi si jannada la soo gasho isoo imaanaya hadii ninkoodi jannada ku soo galin nin kale oo muumino ficiin baadumaali oo guursan ee mid kale haduu ninku haday gabad uu doorni guursatay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 وقاهم ألا نوكيل اليوم كنا بتجلي عذاب الجحيم الجحيم عذاب كذا طاب خلنا دواعي نعمل جوني بركه قف كل راحة سنين هادو دب ونكبر قيني والراحة توقف عنو يقال لهم حالوده كلوا عنا وشربوا عبء هني عن حالوم بسبب ما شيء سببت كنت مع ذاين تعمل عملك عظمة في عناواتنا كل مرك اللقوي ولا شيء فربضنا عاما كلوا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 al hagna wan halishin in wan ugu yin labahum yagu duriyadum duriyadoodi walma ala tanahum kamana nuqsaamineyno min amalkum amalkooda meshay shayna kamana nuqsaamineyno wa kullum riqf sababti kasabu kasbada busheen ku xidhan yahay allah subhanahu wa ta'ala kuwa mu'mininta arutooda luguga in meshay joogan waxa li jannada barku allah Away apaani, yhzeujja tehti, arvot si avoin. Kasala di te amel kaagan o kalamo o mail ho si chogan. Hei, anna Amal yegabuano amel felai. Kasala isu gain siik. Ai ufar hambal isu gain. O arvot vali va mail seren lagain. Arvot vali va mail seren lagain. chogan logu gain. Vahdai mu minii. Arvot mu minii thai. Uihidem bihana valgad as. يا حاجة كرولوجين أو ماشاء كرولوجين. مركا قفل بقى وحوكسب ضيبي كعدين يعني معناته حوي عروته ماشية لجيه إيمان بقى جيه. أبا يجوز نويد العصيان قفل بعمل كيس بوك عدين عمل كيس حكومة واحد. هذانا عروته يجوز إذا أود العصيان أو جوش فع عمل قاضي وحبل لك نقصان من هاي عمل قاضي. الاولو اليه والذين كانوا امنوا مؤمنوا واتبعتم ايكراديت دغيتو معرورتو دي بييماني ايمان اي كوراداي ارورتا غالدا امسا ما الحقنا وانلشيننا بهم واديينتا دغيتو معرورتو دي وما ما من عملهم عمل وكل مريء قف كرسا بما كسب وحوش شغيثون بالرهين وكل شقديسي الشقة والجندة والجندة وما يسلقيني عمل كي ساعكم وأمددناهم وأن أزيادنا بفاكهة راحة يولح منه لبو مما يشتهون أي جعلهين يتنازعون ويكلتين في هذا النظر هذا كهزا كلاس خمر لا لغب هذا البلاش ماها. فيها خمرك ذا حذذا، خمرك أنا يعباني لغب كوكين مايوي، أو في هذا خمرك اللع علي، جن ذن كره، ولا تأثيم، دم بينم أها ماشها ما صار، ويضوفوا حكور يجعليهم قلمان ويلل، اللهم السجن هذا، كأنهم يجاءت مدلولون جوهر مكنون اللي قريون ضبايل تعبان، جوهر تمر كين law ila subhanahu wa ta'ala dadku jannada markay galaan faakiha oo loogu daray iyee hilib waxa la aniga isii aniga isii wax في هالجنة ذا علينه الجنة هذا له أن معنا الهيني مشرو هذا الدم بهنا مشر الجنة منك مشرو الرُّب بس أقوى رجس خادمين تودي يسأ أقوى رجس جوهر الله qomi ma kiya yashuuna ay jacaliin yatanaazuuna way kala jiididan kaftar oo kale fiha janada dakhdeeda ka asan galaas bilash fiha khamr on uun la laqoon bilash hadal wala ويضيفه وحكوه رجع عليمتو شوضا قلمان وويلل اللهم اسونا دي وخادمين اوه كأنهم سيدي ايجو ادويلش موضو لؤلون جوهر مكنون لقريو الدبولان واقبل بعضهم قاركوض وحسو قابل على بعض قاركوكالي يتساءلون ايجو وحسويتين ايه قالوا وحيده اننا انا كنا وحيدنا اهين قبل هر وحيدنا في اهلنا غير كان ايجو لجونا مشفقينك هو الله كبقى فمن الله الوحي انكم غلديسو ان سي علينا دوشه نعبدانه انو هدا كتيرو ووقانا وحينغه الىليه عذاب السموم من عذاب كي سنت لها اننا ان كنا وحين من قبل هور ندعوه الله Yksi asia käy sanajaa, sai Sawakan saa vaikka 1 sentti reiyo, ta gadi vähän kannella kentäjä, ahta me shalvftei tämä uhiabihi kuusub, voi kahsha käy mark uahedi uud merkein, niin kuin paaskein, niin joogni, lähe joogni merkein, jumka joogni, Allah ei nu kabuqtiri, illahi aadia, tämä uinisiyya uhamfiyaan, aadab دعاء ما سلوه برياء دعاء عبادة هذا هو عدادة وي. الله هو البر الرحيم وي. وأقبل وصول قابل بعضهم قالوا على بعض القرآن يتساءلون إسوائي الدين وحي أدونك الصومر قالوا وحيده إننا كنا وحيدنا قبله حر هذا كورو في أهلنا الهير كانت إننا دحسونا مشرقين كواء الله كبقه فمن alahu ina abdiyasi inagu galadaysa calina dusheena cilmada faraha badee in ku jira way go'antahay wixii lagu manaysay waqaana weenaga nabad geliyo inaga ilaaliye azabasa sumumii azabki sunta laha inaa inagu kuna waxayna min qabli hor waxayna ahayn nadcuhu ku waa al bin ni'matir rabbi ka rabbi ga mahdi ala mahdi bika hini faaliyan matid wala majnun nuwalana matid am yaquluna mawhailih huwa sha'irun wa gabaya la tarabbasu an la yusqanu bihi isaga raybal manuni geedi dhor dhaceeda ama saankeyda la suqno iska diban doonaan markay sida la yihiin wa dadun natwa markay soo yimaadeen ku shaydaanna gudoomiyaha u ha shaydaan baa u yimid oo day fiinay jac iska dhigay wax khairiga halka ku xinaa sidii shucaradii horo kale yoo diman markaas oo waan ka afminshaar ka haddu dadka u tagiida ku soo kacid dadka hordan qaar waxay leeyeen intaan qabiil walba wiil seefto ka soo qaadnaa ku kulmiyaan yaa abdillmaanu markaa damba ku qaban inay digga qaataan marka markay ilayhiin waan و لله إلهي مهدي فالي يمجلون من النمتين إلهي مهدي بالنعمة الله يواسله نعمته وقال لك سير رسول نمتين نبي نمتاه موالد كه النمتين أم يقولون موحيلين هو شاعر واقبعاه نتربس وحلا شجينا به سو كلاور رؤينا ذري بالمنوي قلوا حاتلا تربسوا إلى كشجع هو دمشق إلى شجع O78 sijää minne he assaamaan hoe mitään sa Шoketel disappointaireksi. Vee ollaan myöhemme oma, leveän like ovat ja soppan, saamme olen vinnin l Pois se kuulis tulee индemaainä. Nyt voimme yksinkin tuuen aikaan alaattua jokaアkan siege Yese seего sitten he anta. Osta jo işin ty louni, sseksyön kyynnyk Quinnia. Mu자 mielet 짧ittym Firste ja nykylinen Zuh ready elzyka, Jum어요, keo sel am yaqulu qawm qawm yadaquna kibri labada wa matwa ma kibir ba waxan u geeynay masaad muuxuma u nabi muhammad nabi muhammad war aw mithli quraanka kala in kaanu saadiqina aday ruf sheegi wa muhammad maru waxaali suurad kamida la imaad man waxaali toba suuradooda kamida la imaad xagee kale idinkuba arabatiina isku meel baad ku dhalateen waxa quraanka uu keenay idin ku fasaxad leedahay adla imaadaba lagu waa lagu caray wax ay ka Mä hayleeyhi nabiyyuu cahaamad baab aan aburtay nabiyyuu cahaamad ma baab aan aburan in iyaga beeniyay bal war uu keenay isagoo kala car hadaad u sheegaysa hadii nabiyyuu cahaamad baab aan aburtay isku meel baad ku korteen Amumase Yagukomu yi, not Kibre, Am Yakulunsawayin, Takawelu Muhammad Baban Abu Simi Lein, Bal Mona ben Abu Ranine, La Yumununi Yagarumaine, Felia to Haleyimadin, Behadith in Waro, Missli is of Kalah, Muhammad Uban Am Khulukum Yalla biyir shee in meel aan meel laga abuurmayo iska abuurmay ama wax soo barbardhigayaan ma meel illaa laga abuuray ma dabeecada abuurtay sidan daariyinta oo iyaga khaliqsu Sam wada yaarddoada yaga aboray, a mid nama aburan waxa sumuma jira yaqiinbanahay niu xaqibay gara mare wa. Markay laa waxuxu saadiya jeadaugu bissaliyaan, samadii ardoada le marka qolaadanu markay a sanaamta iyo waxaan alla bar bardhiga yaaan yaabore hor marka yaabore yaga ay sababore Ma yaga naftada aaboray xagay ka imaadeen bay taaddeadku samaya Am xugu ma waxa laga abore mi qaeydiise wax bala’aan. ميجا بقى إسكابورين، أمهم مس يجا الخالقون النفط والقوة عبورين، أم خالقون ميجا عبورين، السموات هي سبوينك والارض ارضنا، بل ما إلى عبورين إلا يقونون وحمني يقينين، <تصفيق> أم عندهم أكترض مواحاة خزائنه ربك الرب جا كيد كيسي، أفروه ميجا هيا، أمهم ميجا مالمصيدرونا قوة كعنت قوة يوم معمولين ميا، أم لهم السواحوس نادي sullam y sallan ay ku fulaan o iyo samucuna ay ku soo dhageysan fihi salaanka ay xagga sare ku soo dhageysan faliyaati haymaad mustamihum kooda soo dhageysay rasuuldaal xujumubeenuna ajaybo ay kaidka almiyaga haya oo rasuulnimada nabi muhammad u qoodi la yihin miyada hukuma oo gacanta ku haye masamusaaydiruna iyaga gacanta ku ayuu ku taserufay kale masallam bay ay salaanka samada oo soo dhageysan aday salaan haysan ki soo dhageysay dalil cad la yimaad oo in inta ay damaan amindum akhtooda ma waxa khazaayinu rabbika rabbika kaydkiisi almusaydiruna kuwa gacan ta ku hayo maamulama iyaga wa sawha usuna sulam ay ku fulaan ya samiuna ay ku soo fihi bihi ay ku soo dhageysaan intay fulaan falyati hayimadu مستمعهم كود النجيسين هذا يكون طوتهي بسلطان الحجم وبين العاد أم له البنات ما قبلوا إذا نوي للبلاد هذه أم تسالهم ما واحد ويديسين خرج خرس ميد ويديسين أوفهم يوم من مغرم الخرس كاسة مدخلون لعروسين لا لاين أم عندهم أكتور ما الغيب وغيب ميا أكتوره أوفهم يكسوون الغيب كي قيب soo qoreen miya allah wuxuu leey subhanahu wa ta'ala magaybkay og yihiin ma allahna gabdu leey hayagnu wiilal bay leey ma allah gabdaha doorsey og yagnu wiilasha u dooray ma si ajiid xuj ajiid baad wiidi si xarajo u lays bay leey xulayn waxa kula soo الله سبحانه وتعالى انت اسو سؤال يا لا سو جيد انت مدما ام عندهم اكثر مما وحا الغيب ميا اجيب واي له علم او حوسوا ذا البنات قبله ولا كل بنون يدينكن ويلا با يدين أم ام تسالهم وحاد ويديسي اجرا خرج مياد ويديسو اسياتني او فهموا يغوا من مقرمين خرج كادوسا كسان بين مثقلون للعلسين ولا للعلسيين ام عندهم اكثر مما سوخا الغيب وحمقان afwoma yagu suubuna way soo qorayaan inta midna si gaar loo soo dhabaray baa muhammad أم يريدون موحدين ينكيدا خيانيا نجر؟ فالذين كفروا قالوا هم يعلم كي دون قوة لا خيانة. أم لهم صوحا وسون إله إله وغير الله ألا غير كيان سبحان. ألا هو أما كي أي يشركين لينو برب نجا يبأله كنذهني. سؤال على صهاردة. إنتاس مدن وحبكما جدا ugu danbeentii waxa la yidhi ma ilaaha kale oo ay caabudaan baacileena allahay waxba kama jiraan way waxa soo dhani waa been iyo qiyaan marka waanada marka la siinayo qayfar badan baan الله ogolayn inagu qodhena wala inala haddi ogo amruhumu huwa usgalaadi ilaahun ilaahu ghayru allah illa ghayruk subhanallah alaw ka hufanya way yero haday arkaan kisfan go oo mino samay samad ka soo saaqada soo nacaaya yaquluu hayde sahabo daruuru way markuumu isu kayduma mamul kani ya dagsan isheen sheena walaami soo doona allo ne kar garee allah iyo nabi gii sukuyda alayhi salatu wasalam faraha ka qaad faraha ka qaad iyaga arki doona waxa ku dhici doone faraha ka qaad inta lala kulmiyo ay soo xidhi doona wax nagaga wax hadii cirka wax la gago soo goyo waxay dhidhi waa daruur waxana ciqaabti inay taaba u qaadan maayaan ilaahu kaga dhaco u qaadan maayaan waameesha ay taaganyeen dalalka meesha ka taaganyay wiin yarow haday arkaan kisfanko qomina samay samada kamid saaqada soo dhacaya yaqulu waxay way markuum oo iskorsan edib kibama aha حتى يلاقوا الى الله لكل ميوه يومهم يوم كوضة الذي يوم فيه يوم كده حسوس عقونا لا عقابي لا صوح يوم مالي ويجل الله يغنيون كالدقين عنوما قد كيدهم لقرطودي إمام الكوضاني شيء محبب ونوترين ولا هم ينسرون ان لوغرقارين وإن اللي الذين وإن اللي كونوا كوي وحوسون ذا الظلم وذلما سميين عذاب ودون ذلك عذاب كا آخر كاسك ولكن aktharhum badankood la لا ma ughibu alay zaliminta akhira adabkaasa ugu horeeyay aduunkana waa lagu cadaadin النبي inta nabi ilahay muuse ka horreey si walaalaag isiri inta nabi muuse ka dambaysayna ciqaab oo dambaa lagu riido jiray sirro iyo abaar iyo u adkaysan وَيَنلُ الَّذِينَ كَرِهُوا سُوءَ الْعَذَابِ ظُلْمًا وَظُلْمًا سَمِيعًا عَذَابًا, عذاباً, عذابا دون عَذَابَ الْيَوْمِ ذَلِكَ كَانَ سُكَيَّا أَوْ كَأَنَّ عَذَابَهُ كَالَّذِي لَا أكثرهم فِي الدُّنْيَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِذَلِكَ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ أُغَا وَاصْبِرْ كُسَبَ الْحُكْمِ رَبِّكَ رَبِّ جَمَالِ الْفَيْسَ كُسَبْ فَإِنَّكَ أَدُقُّ بِأَعْيُنِنَا إِنَّ دَهَايَ هَارْتُودَاتَ وَانْكُ أَرْنَا ببيله متى هيدوي والقول لعلي نوي مركاتك عيسو علمته وحبيب بنيه مجلس كسم مركاتك عيسو تصبح <تصفيق> مجلس كمرك الله جل سبحانه الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر لا إله إلا بالله يا الله جل جل سبحانه مركاتك عيسو مجلس شورنك هنا تقوم wa asbirku sabir li ربك rabbika rabbika hukmkiisa ku sabir fa inna ka alug ba'yunina arag sida yada kusuganta waan ku aragna wa subih tasbihu mutalabi tasbih hamd rabb rabbika hamdikiisa adigoo ku daraya hina tuqum markaad ka ta'aysan kulli majlis markaad ka kaaysan wa labada raacadood ee salaada subax ka horaysay intaas ay culimadu u badantahay wamina laylaha bay ka fasbihu tasbiixu salaaduko ila salaada lafteeda tasbiixe iyo id baaran u joomi xidigu markay dabajeedin habeenku sii dhamaanayo markana tuko waa labada raacadood ee qabla subax away ee midda